Thank mm -hmm. وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دايماً غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب من الجوالح من فلاه عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب أنت الأحاب من البلاد لقلبه Then the beleaguers put him through his McCarthy, And the refusing of him put him along وهو المحب لرملها اواب وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجواب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 علم العظيم الواحد الوهاب قد ظل ينكرها يحن لكعبه سكنت فؤادا دونها الانساب وعد من الله القدير يرده لمعاده من حوله الأحباب وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوالح دائماً خلاه عن بكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد